بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أيها الأحبة حياكم الله مرة أخرى في روضة من رياض الجنة راسل الله عز وجل يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وإيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وعينا من خشيته دامعه اللهم تم الفردوس الاعلى في جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا كنا في الكلام عن حروف المعاني ووقفنا عند مساله التضمين ولعلنا نواصل باذن الله في هذه الحلقه ولكن لعلنا نعيد القراءه من اول مساله التضمين اكرم عبد السلام سنار الله برحمته التضمين كلمة تدور في كتب اللغة بين العروضيين والأدباء والنحويين والبيانيين ولكل طائفة من هؤلاء معنى خاص يفسرون به التضمين والذي يهمنا من هؤلاء هم طائفة البيانيين وكذلك بعض النحاس فالتضمين الذي نقصده هنا هو اشراب الفعل معنى فعل آخر ليدل الفعل الأول على معناه الأصلي وعلى المعنى الذي دل عليه السياق وهذا التضمين لا يقول به كل النحاس وإنما يقول به الخليل وفي بويه وتبعهم على ذلك البصيون ونصره ابن الجمي في الخصائص وابن القيم في بدائر الفوائد وبه يقول جمهور المفسرين وعلى رأسهم ابن جرير الطبري وأبو السعود والقرطبي وغيرهم كثير يقول ابن الجمي في الخصائص ولو جمع التضمين لجاء منه كتاب يكون منه مئين أوراق ويقول أيضا ووجدت في اللغة من هذا الفن شيئا كثيرا لا يكاد يحاط به ولعله لو جمع أكثره لجمعه لجاء كتابا ضخما ثم قال فإنه فصل من العربية حسن لطيف أحسنت يا بارك الله فيك هذا بالنسبة للتضمين وكذلك بالنسبة لتعريف التضمين ومن يقول به من أهل العلم التضمين هو كشرح لهذا التعريف الذي سمعتموه. التضمين هو أن تأتي بفعل وهذا الفعل من المعلوم أن له معنى ثم تعدي هذا الفعل بحرف لا يناسب هذا الفعل في أصله وإنما هو جاء هذا الحرف جاء ليعدي هذا الفعل تعدية يكون فيها تضميل للفعل الأول الفعل الأصلي يضمن فعل آخر يناسب السياق الذي جاء في الآية فهذا هو التضميل التضميل في أصله ما هو عندنا فعل جاء وهذا الفعل من المعلوم أنه لمعنى أصلي كان في اللغة مثل أن نقول ذهب أو أكل أو قرأ أو صلى ونحن ذلك من الكلمات أو الأفعال في كتاب الله عز وجل هذه الكلمات عندما تنظر فيها فإذا هي لها معنى أصلي في لغة العرب لا إشكال في ذلك لها معنى أصلي مثلا كلمة, مثلاً كلمة يريدون في القرآن الاراده لها معنى أصلي ليس كذلك؟ الإرادة لها معنى نعرف ما معنى الإرادة يهم إلى الشيء يريد أن يفعل شيئا فلها معنى, لها معنى معلوم عند الناس جميعا هذه الإرادة في أصل المعنى هناك حيلا يأتي ما يراد منه أن يضاف لها معنى آخر كيف يكون هذا في لغة العرب أن تؤدى الإرادة بحرف آخر لا يناسبها في الأصل ليدل هذا الحرف على معنى آخر على معنى أيضا كذلك لفعل آخر يضمن هذا الفعل الأصلي فيدل الآن بدل أن كان يدل على معنى واحد أصبح يدل على على معنيين بالحين يدل على أكثر من معنيين يدل على ثلاثة معاني ونحو ذلك هذا النوع من البلاغة في كتاب الله عز وجل يسمى بالتضمير يسمى بالتضمين وهذا النوع من البيان هذا النوع من علم المعاني لا يقول به كل نوحات بل إن الكوفيين رحمهم الله من النحات لم يقولوا به بل أنكروه وجعلوا بدل هذا جعلوا بدل هذا جعلوا أن الحرف هو الذي يتنقل في المعنى فإذا مثلا جاءنا, جاءنا مثل كما في قوله تعالى الآية السابقة ولا أصلي في جذوع النخل ولا في جذوع النخل ذكرنا الكلام عن مسألة تأتي للحرف الآخر وهو على بالنسبة للكوفي ماذا يقولون؟ يقولون بأن في هنا جاءت وحلت محلة على وانتهى الأمر يعني أن الحروف تتناوب أن الحروف تتناوب فتارة في تأتي في محل على وتارة على تأتي في محل في وهكذا أي أنها كل حرف يقوم مقام الآخر هذا القول هو الذي يقول به الكوفيون أما جمهور النحات وهو القول الذي يقول به المحققون من علماء اللغة وكذلك يقول به جمهور المفسرين أن هناك تضمين في مثل هذه الآيات لأن التضمين يعطي نوعا من البلاغة من الفصاحة من البيان زائد عما كان في الأصل زاعد عما كان في الأصل ومن تأمله في كتاب الله عز وجل وجده كثيرا جدا ولذا لعلك استمعت إلى قول بن أن هذا لو جمع التضمين. لو جمع في لغة العرب لجاء في مئين أوراقا يعني في أوراق من المئات الأوراق من الأمثلة التي جاءت في لغة العرب ووقع فيها تضمير وهذا القول أصبح هو القول السائر الآن هو القول السائر بين المفسرين بل حتى عند أهل اللغة وأصبح القول الثاني ضعيف جدا يعني قل ما تجد من أهل العلم من يقول بالقول الثاني الذي قال به الكوفيون لعنك تواصي عبد السلام وقد أقرص إعمال التضمين المجمع اللغوي في القاهرة بثلاثة شروط الشرط الأول تحقيق المناسبة بين الفعلين والتي تسمى العلاقة الشرط الثاني وجود قرينة تدل على المعنى الملحوظ مع الأمن من النفس الشرط الثالث ملاءمة التضمين للدوق العربي نعم هذه الشروط التي ذكرها المجمع اللغوي في القاهرة المجمع اللغوي في القاهرة وافق على التضمين وعلى إثباته وأنه أسلوب من أسليم الفصاحة في لغة العرب ولكنه اشترط شروط ثلاثة وهذه الشروط موافقة لما جاء في النص العربي موافقة لما جاء في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقة أيضا لما جاء في الشعر والنثر العربي الفصيح فتحقيق المناسبة بين الفعلين لا بد أن يكون هناك مناسبة لا بد أن يكون هناك مناسبة بين الفعلين وأيضا كذلك لا بد من وجود قليلة لا بد من وجود قرينة بين هذين الفعلين تدل على هذا المعنى الجديد الذي طرأ على المعنى الأول الذي طرأ على المعنى الأول كذلك أن يكون هذا التضمين ملائم للذوق العربي لا يكون مما ينفر عنه الدوق العربي السليم أبدا فإن هذا لا يصلح ثالثا بعض التضمين يكون متكلفا يكون متكلفا شديد التكلف مثل هذا التضمين لا معنى له لأن التضمين إنما جاء ليزيد الكلام قوة وفصاحة وبيان فلا يعني يكون متكلفا عندئذ لا يزيد الكلام قوة فصلاحه وإنما يزيده ضعفا وانكسارا وانحطاطا فلا يصلح التضمين أبدا أن يكون متكلفا يحتاج إلى كثير من البيان وإلى كثير من الإضاح وإلى مقدمات وإلى توطئ ونحو ذلك لا يصلح التضمين أن يكون بهذا الشكل أبدا وإنما التضمين يكون مناسبا للذوق العربي معنى أنك إذا ذكرته للمستمع من يتكلم بلسان عربي وإن كان ليس فصيحا فصاحبا كاملا لكنه يعرف اللسان العربي ويتكلم به عندما يسمع التضمين الذي تذكره في آية من الآيات أو في ايضا كذلك نثر من النثر العربي عندما يسمع هذا التضمين يجد أنه مناسب ملائم للذوق لا يشعر أنه متكلف يحتاج إلى دليل وإلى قريرة وإلى برهان واضح وإلى مقدمات ونحو ذلك من الكلام هذا لا يناسب ما نحن فيه لأن تضمين إنما هو فصاحة وبيان وقوة في التعبير لا يناسبها التكلف أبدا سنأتي بعد ذلك إلى فائدة التضمين وإلى أمثلة وأنا أعلم أن الأمثلة هي التي ستوضح المعنى قد يكون المعنى فيه شيء من اللبس ولكن الأمثلة ستوضح لك هذا جليا بإذن الله جل وعلا نعم. فائدة التضمين، فائدة الايجاز والاختصار بدل استخدام كلمتين استخدمنا كلمة واحدة الامثله على ذلك المثال الأول قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا لا، انتبه معي إلى المثال الآن انتبه معي المثال الفائدة هي الايجاز والاختصار وهذا مقصد من مقاصد اللغة العربية من مقاصد اللغة العربية أن تأتي بالكلام بإيجاب باختصار هذا من مق... يعني في الكلام المتين في الكلام الفصيح في الكلام الذي ينضم نظما ونحو ذلك هذا الأفضل فيها يكون مختصرا أما في الكلام الذي يكون فيه شرح وبسط ونحو ذلك هذا يكون واضحا للسامع بشكل أكبر لكن بالنسبة للكلام الذي ينضم نظما أو يأتي بعبارة عربية فصيحة بليغة فإنه غالبا ما يستخدم فيه الإجاز والإيضاح ومن أدوات الإيجاز والإيضاح ما يسمى بالتضمين نأخذ الآن في الأمثلة مثالا مثالا نعم المثال الأول قوله تعالى عين يشرب بها عباد الله يفجرنا تفجيرا يشرب بها عادة فعل يشرب أن يعد بمن وقد عد هنا بحرف الباء والسر في ذلك لتضمين فعل يشرب فعل يروي فيكون فعل عن... يروى فعل يروى لتضمين فعل يشرب وفعل يروى فيكون المعنى عينا يشرب منها ويروى بها عباد الله فجاءت الآية في أتمي أساليب البلاغة والإيجاز لأن المقصود ليس شربهم فقط بل هو بل يشرب ويروى بل يشرب ويروى. ويروى يعني هنا جمع بل يشرب جمع, جمع. جمع. ويروا. ويروى لذا عديت بالباء, أو عديت بالباء لذا عديت بالباء نعم. لذا عديت بالباء ولو قال يروى فقط بدل الشرب لماذا على لدة الشرب الآن تأمل هذه الآية عينا يشرب بها عباد الله الشرب عادة عندما تتكلم أنت حتى في لسانك في هذا العصر عندما تريد أن تتكلم عن الشرب هل تعدي الشرب بالباء أو بماذا تقول ماذا شربت بالكأس أو شربت من الكأس. من الكاس تقول شربت من الكأس. شربت من الكأس. هذا هو المعتاد في الكلام. جاءت الآية على غير هذا الاستعمال المعتاد. جاءت الآية لتقول عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله. فعندما تتأمل الحال هذه هي عين وهذه العين عادة يشربو منها لا يشربو بها. العين كيف يشرب منها الكأس ممكن يشرب به. لكن العين كيف يشرب بها لا يمكن أن يشرب بها فعينا يشرب بها وكان الأصل في الاستعمال المعتاد عينا يشرب منها عباد الله فلما جاءت الباء هنا محل من لما جاءت الباء هنا محل من هذا هو الكلام هذا هو الكلام عندك الآن لفظة يشرب إذا عديت بمن فهي على أصلها أنه شرب هذا الماء وانتهى الأمر لكن بالنسبة لها إذا عديت بالباء فإنها تضمن معنى آخر الفعل الأصلي يبقى على معناه الأصلي وهو الشرب يشرب عينا يشرب ولكن أضيف لهذا الفعل يشرب أضيف له معنى آخر أضيف له معنى آخر وهذا المعنى الآخر تضمنه فعل آخر هو هو يروى لأن يروى عادة تعد بماذا بي, بي حرف يقولوا ارتويت بالماء ارتويت بالماء فعادة هذا الفعل يروى يعدى بالباء. يعدى بالباء في لغة العرب يعدى بالباء فجاءت الباء هنا لتلفت نظرك إلى فعل لم يذكر ولكنه مضمن بفعل يشرب مضمن بفعل يشرب فكأن الآية جاءتك على هذا النحو عينا يشرب منها ويروى بها عباد الله عينا يشرب منها ويروى بها عباد الله ويروى بها عباد الله ما الذي حصل عينا يشرب منها جاء فعل يشرب وبقي وحذفت ايش منها من حذفت ثم ويروى فديت الفعل وبقيت ايش وبقيت حرف التعديه الذي يناسب الفعل الاخر فجيء بفعل واحد فعل الأول وجاء بحرف واحد الذي يناسب الفعل الذي الذي حدث. الذي حدث. بقي عندنا فعل وحذف الحرف الذي يتعدى به وبقي عندنا حرف وحذف الفعل الذي يعديه هذا الحرف فمن الاربعه حذف كم حذف اثنان وبقي اثنان وبقي اثنان, إثنان. وبقي إثنان. من الأربع بدل هذه الاربعه الكلمات حذف اثنان وبقي اثنان والآية باقيه على معناها باوجز عباره وألطف إشارة وأفصح كلام عينا يشرب بها أي عينا يشرب منها ويروى بها عباد الله فهم لا يشربون شربا مجربا لا يشربون شربا يكون معه ارتوا ليس شرب مجرب في الجنة ما في شرب والله تشرب يتبقى ضمآن قليلا لا بل إن الشرب يقدرونها تقديرا بمعنى ماذا تشرب حتى تروى ما فيه يعني زيادة ولا نقص يعني بعض الناس الآن إذا كان ضمآن جدا، فإنه يشرب ويشرب ويشرب، فإذا انتهى من الشرب إذا هو قد أصابته التخمة من الماء، تأذى من كثرة ما شرب من السوائل الماء أو من أنواع العصير، ونحو ذلك في هذه الحياة الدنيا، فيشرب يشرب يشرب يشرب جدًا أنه بحاجة، فإذا انتهى فإذا هو قد جاوز، أو أنه لا يجد ما يريد، فيشرب قليلا ويبقى عنده شيء من الضمة، في الجنة ما في هذا الكلام، ما في هذا كن تشرب وتروى، وارتواءك بقدر حاجتك يقدرونه تقديرا مقدرا، فتشرب تشرب تشرب ينتهي شرب أن تنتهي. استوفيت حقك تماما من هذا الشرط فشربت بقدر ما تحتاج إليه في جناتي عاد أسأل الله لنا جميعا من فقده نعم اقرأ المثال الثاني المثال الثاني له تعالى ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذجه من عذاب أليم يريد فيه أصطف الإرادة يتعدى بنفسه ولا يحتاج إلى فعل حتى يعديه فتقول أردت كذا وكذا وأراد فلان كذا وكذا من غير حاجة إلى فعل يعديه إلى مفعوله نعم واضح هذا الكلام يعني بالنسبة للأفعال في اللغة العربية منها ما يتعدى بنفسه هذا ظاهر منها ما يتعدى بنفسه تقول أردت الخير لفلان أردت العلم لفلان أردت الصحة لفلان أردت كذا وكذا أردت المال أريد أن أخذ مال أردت الدعوة أردت الصلاة أردت قراءة القرآن وهكذا فهذا الفعل فعل الإرادة أراد يتعدى بنفسه ما يحتاج إلى حرف يعديه بينما عندنا حروف تحتاج إلى تحتاج إلى, إلى تعديه تحتاج إلى حرف يعديها مثل المرة علينا بي... مثلا فعل الشرب تقول شربت من الماء لا تقول شربت الماء هكذا إلا إذا كنت تريد شرب الماء مجردا فعند عندما تتأمل هذه الأفعال في لغة العرب تجد أنها تختلف منها ما يتعدى بحرف ومنها ما لا يتعدى بحرف مثلا تقول ذهبت ذهبت هل ممكن أن تلغي حرف التعدي الذي يأتي بعد ذهب فتقول ذهبت المدرسة ذهبت المسجد ذهبت للحلقة هكذا لا وإن المال لابد من حرفي لابد من حرف تعديه فتقول إيش ذهبت إلى المسجد قدمت من المسجد ونحو ذلك عندنا إذن كلمات في اللغة لابد من حرف يعديها هذا حتى في استخدامنا نحن يعني في السريقة الموجودة إلى الآن لابد من حروف لبعض الأفعال وهناك بعض الأفعال لا تحتاج إلى لا تحتاج إلى حروف بالنسبة لإرادة الواردة في هذه الآية ومن يرد فيه بي الإرادة من المعلوم أنها تتعدى لنفسها لا تحتاج إلى حرف يعديها أبدا فلما عديت بحرفي في هنا في هذا الموطن من كتاب الله عز وجل نعم. فالآية هنا عدت لا يريد بفي وهو حرف جر ليضمن والله أعلم فعل الإرادة معنا مناسبا لحرف الجر وهو فعل الهم كما ذكر ابن القيم رحمه الله في ذادي المعاد فيكون المعنى ومن يريد أن يلحد في البيت الحرامي أو يهم فيه بهم فؤ وظلم وإلحاد فإن الله سيضيقه من العذاب الآليم أحسن الله فيك وتعالى تأملتم المعنى جيدا يعني الآن الله سبحانه وتعالى يريد أن يحذر من جاء إلى هذا البيت الحرام أن يعتدي فيه بأي نوع من أنواع الاعتداء مهما كان هذا الاعتداء أي إلحاد في البيت الحرام أي أي نيل عن عن السبيل الحق عن الصراط المستقيم في البلد الحرام أمره يختلف ليس كغيره فالآية تقول لك ومن يرد فيه يرد فيه الإرادة أصلها ماذا؟ هي عادة من على الإرادة هيش؟ الجازمة يعني يرد إرادة جازمة كاملة تامة بالبيت الحرام أن يفعل فيه شيء فيه الحق فيه فسق فيه فجور فيه اعتداء على الأعراض فيه اعتداء على الدماء فيه اعتداء على الأموال ف هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى ومن يريد فيه بإلحاد بظلم لكن هل المراد فقط الذي يريد فيه إرادة جاذنة كاملة تامة فقط هذا الذي هو الآن جاءه الوعيد من الله سبحانه وتعالى بأن يذيقه من عذاب أليم فقط هل هذا هو المراد؟ لا لو كان هذا هو المراد اقتصرت الآية على قوله سبحانه وتعالى ومن يريد إلحادا بظلم وما يريد الحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم بدون إيش؟ بدون فيه لم تأتي الآية على هذا وما يرد فيه بإلحاد بظلم وإنما تأتي الآية هكذا وما يرد إلحاد بظلم أن من عذاب أليم فنجيء فيه هنا له مغزاء فاصل قصير أيها الأحبة نبين بعد ذلك بإذن الله عز وجل نجيء هذا الحق في هذه الآية وما مغزاه في كتاب الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرح الأنبياء والمرسلين حياكم الله مرة أخرى أيها الأحبة كنا نعيش ما قوله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ذكرنا لكم أن الإرادة لو كانت المراد هنا فقط الإرادة الجازمة هذه الإرادة أن يرد أن يلحد بهذا البيت العظيم الحجم ظاهرا بينا لا يمنعه إلا مانع منه وأن هذا التهديد وهذا الوعيد إنما جاء لمثل هذا الذي أراد إرادة كاملة تامة فلم تأتي فيه هنا كانت الآية تقول لك وَمَنْ يُرِدْ أَلْحَادًا بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ولكن نجيء فيه هنا ليدلك على معنى آخر نبه عليه ابن القيم رحمه الله نبه عليه غيره أيضا من أئمة أهل التفسير وهو أن الإرادة هنا ضمنت معنى الهم ضمنت معنى الهم وهذا المعنى يدركه الأئمة رحمه الله ولذا يحرمون ويشددون وينكرون على من هم ولو مجرد الهم في الالحاد بالبيت الحرام من اين اخذوا هذا المعنى اخذوه من هذه الآية أخذوه من هذه الآية، فاذا حرم الائمه رحمهم الله عليكم أن يكون هناك هم مجرد في محاوله الالحاد في البيت العظيم أي محاولة لحد ما هو لحد أن تميل عن الصراط المستقيم أن هناك, هناك شيء من المحاده لله سبحانه وتعالى بأي شيء من أنواع المحاده أن تقترف معفية كبيرة أن تجاهر بنوع فسق في البيت الحرام أن تعتدي على مسلم في سواء في عرضه تسبه تشتمه تعتدي على امرأة مسلمة فترميها في عرضها ونحو ذلك أو كذلك في ماله تعتدي على مسلم فتأخذ مالا تعتدي عليه في بدنه فتضربها تسبب له أدا لا يستحقه نحو ذلك هذا كله من الإلحاد في البيت العظيم هذا كله من الإلحاد في البيت العظيم ولذا جاءت الآية ومن يرد فيه لا دمني في هنا دلت في بادي الأمر على ماذا؟ على الظرفية واضح؟ أي أن هذا الإلحاد وقع في في البيت الحرام ثم جاء بعد ذلك هذا الحرف الباء وما يرد فيه عندنا إذن كم حرف معنا هنا؟ عندنا كم حرف؟ فيه فيه حرفان عندنا فيه فيه الحرف الأول وعندنا إيش؟ بعد ذلك الباء الباء بالحاد فالفيه دلت على ماذا؟ على الظرفيه على الظرفيه ان هذا الإلحاد وقع أين؟ في البلد الحرام والباء هنا دلت على ماذا؟ دلت على ايش على الإصاق المجرد هي دلت على الإصاق أي أن هذا الهم وهذه الإرادة وصلت إلى يعني ألصقت بالبلد الحرام لكنها جاءت هذه الباء تكلمنا عن فيه وانتهينا منه الآن سنتكلم عن حرف الباء هنا وما يرد فيه بإلحاق الفاء دلت على الظرفية في ظاهرها ولكن الباء هنا دلت على معنى آخر وهو تضمين تضمين فعل الإرادة تضمينه فعل الهم تضمين فعل الإرادة فعل الهم بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينهاك فيقول لك ومن يرد في البيت الحرام الحادا بظلم هذا هو المعنى الاول الذي دل عليه ظاهر الايه المعنى الثاني ومن يهم بالبيت الحرام بالحاد انظقه من عذاب ال. فضمن فعل الاراده فعلا اخر وهو فعل فعل الهم ما الذي دلنا على فعل الهم هذا أي حرف الباء الباء الذي سبق أي كلمة في الآية الحد ومن يرد فيه من أين أخذنا هذا أخذناه لأن الاراده اصلا تتعدى بنفسها لا تحتاج إلى هذه لا تحتاج إلى هذه الباء لا تحتاج إلى هذه الباء فلما جاءت الباء دلتنا على أن الفعل الذي سبقها ضمن معنى آخر وهو الهم هنا لما الهم لأن الباء تعدي عادة فعل الهم ولأن السياق دل على هذا هذا الفعل واضح؟ الباء لأن لما تقول هممت تقول بكذا وكذا ولا هممت كذا وكذا هممت هممت بدخول الجامعة هممت بالسفر إلى كذا وكذا لابد أن تعدي فعل الهم لماذا؟ بحرف الباء فالباء إذن هنا دلت على فعل هذا الفعل ما هو؟ هو الهم لما هو الهم؟ لأنه من المعتاد أن تعد هذه الكلمة بحرف الباء، ولأن السياق دل على أن هذا الفعل هو المناسب لهذه الكلمة، وهي الإيرادة والإلحاد. عندنا هو يرثيه بالإلحاد بالضبط. فإذاً أيضاً كذلك. عندنا الآن في الآية عندنا كلمتان دلت على كم معنى؟ دلت دلت على معنىين. عندنا كلمتان في الأصل أنهما يدلان على معنى واحد، فدل على معنيين. دل على معنى أربعي. كلمات. دل على معنى أربع كلمات لأن الإرادة لا تحتاج إلى تعديه بل تتجاوز باشرة تذهب إلى المفعول به وهو الإلحاد يرد الإلحاد ثم عندنا الهم يتعدى بالباء فحذفت كلمة الهم حذفت هذه وجاء بالباء للدلالة عليها وأيضا كذلك بالنسبة للإرادة عدي الباء للدلالة على الفعل وهكذا المقصود هنا أن تتبين أن هذا الاختصار دل على معنى مضمن في الكلمة الأولى ومن هنا تفهم استنباط العيمة رحمه الله لهذه الأحكام من مثل هذه الآيات فلما يحرموا مجرد الهم لم يأتوا بشيء جديد من عندهم وإنما جاءوا بشيء أخذوه وفهموه من كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا يبين لك عظام هذه الأماكن المقدسة وأن أمرها عند الله عز وجل جليل ليس بالهين أبدا وأنها أماكن لها قدرها ولها عظمتها ولها حرمتها عند الله سبحانه وتعالى يبين ذلك ايضا آيات كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى لكن ليس الكلام عن الآيات الأخرى وإن الكلام عن هذه الآية وإلا يكفيك في هذا سورة البلد التي استفتحها الله سبحانه وتعالى بقوله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد إي يا محمد إنما أحل لك هذا البلد ساعة النهار فقط أي وأنت يا محمد حل في هذا البلد إنما أخل لك هذا البلد ساعة من نار ثم عادت حرمته إلى يوم القيامة والايات في هذا المعنى كثيرة جدا التي تبين لك هذا التعظيم الذي جعله الله عز وجل لهذا المكان المقدس وهو يبين لك لما حرم الله عز وجل مجرد الهم فقط مجرد الهم أن يكون عندك هم بشيء من الإلحاد في البلد الحرام فإنك اندئذ متوعد من الله سبحانه وتعالى بالعذاب العليم يرضقه من عذاب العليم وهذا العذاب يكون في الدنيا قبل الآخرة وهذا العذاب هنا في هذه الآية يكون في الدنيا قبل الآخرة كما بين الله عز وجل شيئا من ذلك في سورة الفيل كما بين الله عز وجل شيئا من ذلك في سورة الفيل واضح السلام بحس المثال بعد المثال الثالث قوله تعالى ونصرناهم من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فاسقين نصرناهم من الأصل في نصر أن يتعدى دي على فيقال نصرت فلانا على فلان ونصرت المسلمين على الكافرين فالآية هنا عدت فعل نصر بلفظ من لتضمين نصرناه معنى انتقمنا له فيكون المعنى انتقمنا من الذين كفروا بأن, نصرنا بأن نصرناه عليهم وهذا أظاهر أيضا في جهة التضمين ونصرناه من القوم الذين كذبوا فعل نصر من المعلوم أنه يتعدى بحرف علة فتقول نصرت المسلمين على الكاثرين أشهد الله عز وجل أن ينصر أمة الإسلام على أمم الكفر جميعا فهذا الفعل نصر يتعدى عادة بعلة تقول نصرت فلانا على فلان لكن الآية لم تأتي بهذا الآية جاءت إيش ونصرناه من القوم نصرناه من القوم ما هو الفعل المناسب للسياق الذي يتعدى بمن هنا ما هو الفعل المناسب للسياق الذي يتعدى بمن هنا ما هو فعل انتقم. انتقم. انتقم فعندنا انتقم تقول انتقمت من فلان انتقمت من ف... او تقول انتقم فلان من فلان فالله سبحانه وتعالى عدا هذه الكلمة ونصرناه من القوم عداه بهذا الحرف من يبين لك انه ليس انتصارا مجردا لا ليس انتصارا مجردا لم يكن هذا نصر للنبي على قومه وهو انتصار مجرد لا وإنما انتصار فيه فيه ماذا فيه انتقام ونصرناه من القوم أي ونصرناه على القوم وانتقمنا انتقمنا للهض فهو انتصار متضمن للانتقام لأن من هنا يناسبه الانتقام في مثل هذا السياق نعم واضح الكلام اقرأ المثال الرابع قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدن الحديث بالطيب ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم إنه كان خوفا كثيرا ولا تأكل أموالهم إلى الأصل في فعل أكل أن يتعدى بنفسه فتقول أكلت كذا وكذا فالآية هنا عدد فعل الأكل بحرف إلى لتضمين الأكل معنى الجمع والضم فيكون المعنى ولا تأكلوا أموالهم ولا تجمعوها وتضموها إلى أموالكم حال كون هذا الضم فيه من الأضرار ما في أكل أموالهم, فيه من فيه من ما في أكل أموالهم بالباطل إذ ليس النهي عن مجرد الأكل فقط وإنما النهي عن أي ضرر وإضرار بأموال الأيتام حتى لو لن يكن أكلا وهذا المعنى ذلت عليه كلمة إلى نعم أحسنت بارك الله شكرا أن تأمل هذه الآية وقا одну يتام أموالهم ولا تتبدلوا الخبيثة بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى, إلى أموالكم الأكل من المعنون أنه يتعدى بنفسه يتقول أكلت كذا وكذا من لا يحتاج إلى حرف إلى لا يحتاج حرفا يتعدى به فلا تقول أكلت إلى كذا وكذا وإنما يتعدى بنفسه كما هو معلوم في الكلام المعتاد فالآية لم تأتي على هذا النحو إلا кажت ولم تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم فما فائدة هذا الحرم إلى هنا أن كثيرا من الناس يظن أن النهي إنما جاء فقط عن ماذا عن الأكل وإذا قلت له كيف فهمت هذا قال لك يا أخي الآية إنما نهت فقط عن أكل أموال اليتامى عن أكل أموال اليتامى ولا تأكلوا أموالهم وإذا سمع أحدا يقول له يا أخي ما يجوز الإضرار بمال اليتيم والضعيف والمسكين والمرأة والصغير والسفيه ونحو ذلك لا يجوز أن تتعد عليه بأي نوع من أنواع الضرر مطلقة حتى وإن كان هذا الضرر مجرد جمع أن تجمعه إلى مالك أن تضعه مع مالك فيتضرر من الجهة خفية فلا يجوز لك هذا محرم بل هو من أكبر الكبائر من الكبائر العظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى يقول لك يا أخي ما وين هذا أين هذا من كتاب الله سبحانه وتعالى هذا مسطر في كتاب الله وبين وظاهر وعندما تكلم أهل العلم في هذه المسائل تكلموا عن علم وبيان وعن سبلان من كتاب الله فالنهي هنا عندما جاءت هذه الأولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. إلى هذه ليس لها معنى لو كان المقصود مجرد فقط الأكل أنها لا تتعدى هذا الفعل لا يتعدى إلى أبدا في لغة العرب لما جاءت هنا لما جاء هذا الحرف هنا دمنا على هذه التعديه المهمة التي توضح المنهي عنه في هذه الآية ولا تأكلوا أموالكم إلى إلى ولا تأكل أموالهم إلى أموال. إلى أموالكم ولا تأكل أموالهم. جاءت هنا لتبين لك أن مجرد الإضرار لا يناسب أبداً لماذا؟ لأن الأكل هنا لو تأملنا في الأكل هو أخذ لهذا المال والأكل المعتاد يعني أخذ لهذا المال وأكله يأكل هذا المال بمعنى أنه يستعمله استعمال مباشرة فيما يحتاج إليه من أمور دنيا. طيب إلى ما الكلمة التي تناسب السياق هنا؟ تناسب السياق وتناسب الحرف الذي عدي به هذا الفعل فعل الأكل الذي هو إلى هنا مل الكلمة التي تناسب هذا السياق وتناسب هذا الحرف إلى في هذا الموطن ما هي الكلمة الدم. الجمع والضم أحسن فيك الجمع والضم فمعنى الكلام إذن يكون ولا تأكلوا ولا إيش تضموا ولا تجمعوا ايضا أموالهم إلى أموالكم أي في حال كون هذا الجمع والضم فيه, فيه إضرار عليهم كل ذلك منهي عنه مجرد الجمع والضم لأن الكلمة المناسبة هنا للسياق والتي أيضا تناسب حرف التعديه إلى هي إيش؟ الجمع والضم هي الجمع. فجاء النهي عن الأكل عن أكل المال وجاء النهي عن ايضا مجرد الجمع والضم الذي فيه إضرار لها أولئك من أين أتينا بهذا المعنى الجمع الضم أتينا به من من حرف التعدي الذي هو إلا. الذي هو إلى من حرف التعدي الذي هو إلى لأن الذي يناسب السياق هذه الكلمة الجمع الضم حرف التعدي واضح الكلام فإذا النهي عن جميع الأحوال التي فيها شيء من الإضرار بأموال الأيتام كائنا ما كان هذا الإضرار بأي طريقة كانت فإن الله عز وجل حرم هذا الإضرار أشد التحريم أشد التحريم بأي نوع كان هذا الإضرار بالأكل أو بغير, أو بغير الأكل نعم شريف جزاكم الله خير يا شيخ سبق وشرحت فضيلتك قول الله عز وجل فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة فلو طبقنا هذه القاعدة فنقول يكفي أن, أن كان يقال فجاءها المخاض إلى لأن جاء بعضه هذا الفعل يتعدى بنفسه جاء فلان كذا او فجاءها المخاض إلى ف ف ستقوم بنفس المعنى فلما أضيفت الألف كي يصبح المعنى فعل يعني ألف التعدي يعني ما جاء هنا هو الآن المقصود إذا أردنا نطبق هذه القاعدة المقصود هنا في هذه القاعدة هو التضمين الذي حصل الآن أن فعل جاء ضمن فعلا آخر وهو فعل ماذا الجاء الجاء، ألجأ. فعندنا جاء أصل الفعل وعندنا الجاء فعل مضمن بهذا الفعل أما بالنسبة لأجاء فأجاء هذه للتعدية قد ذكرت لك سابقا الفرق بين مثل عندما نقول نام وأنام ذهب وأذهب ما الفرق بينهما يعني الآن مسألة الجاء، مسألة الإلجاء من أين جاءتنا جاءتنا من هذه الهمزة من همزة التعدية من, من التعدية. التعدية. فجاءها المخاض فالجاءها إلى لا جاءت من الاثنين معا لكن همزة التعدية لها وقع كبير جدا في مسألة الإلجاء لها دلالة كبيرة جدا في مسألة الإلجاء يعني جاء أنت تقول جاء محمد إلى خالد هل هناك إلجاء؟, هل هناك إلجاء؟ جاء, محمد, جاء, محمد, جاء محمد, محمد إلى خالد هل هناك إلجاء؟ لا إلجاء أنا أتعلك الآن هل هناك إلجاء؟ فإذا الإلجاء في إلها لم يتب واضحا فريحا وإنما جاء الجاء معنى الالجاء هنا جاء من شيئين جاء من همزة التعب جاء لما أقول أنا الآن من ما الذي جاء بمريم عليه السلام إلى جل عناخلة ما الذي جاء بها جاء بها المخاط ليس كذلك فأنا أقول كأني قلت في مثل ذهب وأذهب ذهب محمد إلى كذا أذهب محمد فلانا كذا فمحمد هو هو الذي اضطر فلان هذا إلى إلى إلى الذهاب هو الذي يعني هو الذي فعل بفلان الذهاب لأن هو الذي أذهبه كذلك انام لما قلنام محمد انام محمد محمد الان هو الذي ماذا هل هو الذي نام هو الذي انام هو الذي سمع واسمع هو الذي اسمع فالمخاض هو الذي فعل ماذا فعل المجيء جذع النخلة المخاض هو الذي فعل المجيء بمريم الى جذع النخله فهذا الذي حصل الان يعني فأجاءها المخاض أي أن المخاض هو الذي جاء بمريم ليس من اختيارها ليس من هواه ورغبتها لما كان جاء المخاض إلى جذع النخلة ما هناك دلالة على أن ما هناك دلالة على أن من المخاض جاء المخاض لمريم عند جذع النخلة ما فيش لكن اجاء معناها أن الذي جاء بمريم عند جذع النخلة هو ماذا هو المخاض هو المخاض هو اللي جاء بمريم عند جذع هو اللي فعل بها فعل بها النجي. أما مسألة الإلجاء فهي فهمت من مجموع هذا الكلام مع مع السياق. ودلالة السياق دلالة لا بد تكون ثابتة في هذا كله. فعندنا دلالة الحرف ودلالة السياق. فالمجيء ثابت والاللجاء إلى المجيء. ثابت، والذي دلنا على هذا المعنى هو السياط مع حرف التعديه، مع أيضا كذلك إلى هنا، لأن جاء كما تعرف طارثا تتعدي بنفسه، وطارثا لا تتعدى بنفسها فعديت بنفسه هنا لبيان المزيد يعني حال المجيء، لأنها يعني واصلة بين مريم وبين مجئها إلى جذع هذه النخل. جذع واضح الكلام؟ الله خير. طيب اقرأ يا. المثال الخامس قوله تعالى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن في فثنة أو يصيدهم عذاب أليم عذاب أليم يخالفون عن الأصل تعديته بنفسه وقد عد يدي عن لتضمن المخالبة معنى الإعراض أي يخالفون حال تكونهم معرضين نعم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أم أصل كما هو معلوم تقول خلفت فلانا والآية لو جاءت على هذا النحو فليحذر الذين يخالفون أمره لا كان الكلام مستقيم الظاهر ليس كذلك ليس كذلك فليحذر الذين يخالفون أمر الله سبحانه وتعالى بلأن هذا هو الأصل المعتاد ليس كذلك هذا هو الأصل المعتاد فلما جاءت عنه هنا ما سر مجيء عنه هنا تأملوها فضمينيه فليحذر, فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أن هذه المخالفة لم تكن غير مقصودة وإنما مخالفة فيها فيها إعراض لأنه عن تقول أعرفت عن كذا وكذا فجاءت عن للدلالة على الفعل المحذوف وهو الإعراض فليقول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون أمره حال كونهم معرضين عن أما الذي يخالف وهو ليس بالمعرض فإنه ليس الخطاب له هنا نقف عند هذا الحد وبإذن الله نبدأ في الحلقة القادمة بالمرحلة الثالثة أسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته اللهم أنر قلوبنا بكتابك اللهم أنر قلوبنا بكتابك اللهم أنر قلوبنا بكتابك وصل الله على نبينا